ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين كافر، كفر وقفتها تجد قسم عندك شوان أهل الكتاب جه فلانا فجي كفر هروسا يتهينا أهل الكتاب الفيريخو تعالى نوفيون يكري يا مشرك ولو أهل الكتاب جمشرك مقصد الفيري المشركو كينا عابدة صنمانا او الصنم الترسل بجاء تهخرك حسنا ان ينزل عليكم بوابتاخار ك من خير خير من ربكم شنو خديت تعال حسيد بوادبا بوان تعالى أنا يا خوشنينه خديت تعال اف قرانها برسل وكيف اف بمحمد صلى الله عليه وسلم هنا كربت وان جلكي ده جهر خلقها به تر باشكها به تر قنجاكه به خديت تعال القلب صرمان وبك أبدل جهيانين، أبدل فلانين، أبدل مشرك الديني والله يختص برحمته من يشاء. أخديب كيف خني؟ كأخديب حسكة دعاصب. بجاء خديت عال رحمه خو خاص ده كسي أو حسكة. مروفا كه؟ خديت عال كعمرين يد ده توي. ده توي تخصس كتن بفين تابعي أب في عنجه؟ ند دست جهیا دانه ند دست فوا دانه دست کسکه دونی نه جبلی خد والله ذل فضل العظیم اخدی قدان قنجی اومازنه هر خیره کا گهشت ی ابدا چه دینی دابتن چه دنیا دابت اوشن خو دی تعالی قنجیه که خو دی تعالی ل گلب عبد تقو اتک